بسم الله الرحمن الرحيم دعاء ومناجاة, دعاء ومناجاة نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا في ثلث الليل الاخر اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو ايمانك ناصينا بيدك ما فينا حكمك عدل فينا قضونك في وقت التنزل الالهي اللهم انا نسالك بأنك في سماء الدنيا الان فقول هل من سائل فاطية اللهم إنا نسألك يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا كريم نسألك أن تعتق رقابنا من النار في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وتسع وعشرين من الهجرة اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا